إن أتبعوا إلا ما يوحى إليّ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفا تتفكرون وأنذل به الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون